الدم والعاشين والابكار كاستميت من البوار لا إله إلا الله. حسن <سيئة> بها تنمو الحسن بها تنهال الخيرات لا إله إلا الله.